الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك ارسلناك في امه قد دخلت مِن قَبْلِهَا أُمَمٌ لَّتَتْلُوا عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلِ اللَّهُ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْئَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَذَى النَّاسَ جَمِيعًا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قرعه او تحل قريب من دارهم حتى ياتي وحده الله ان الله لا يخلف الميعاد وَلَقَدِ اسْتَهْزَأَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا فَتَمَتَّعُوا مَا أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي أَفَمَنْ وَقَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم في ظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هذا لهم عذاب في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة أشق وما لهم من الله мое имя вака